بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين نواقع والسماء ذات الحبك إنكم في قول مرحب طائنه خلصنا الذين هم في غمره نسامون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذو فتن تقوم سحارهم يستغفرون وفي أموالهم حف كل السائل وفي نظائر كل الموقن وفي أنفسكم أ فلا وفي السماء رزق و متعانعون فو السماء وللظين إنه لحقهم مثلما إن إنه لحقهم مثلما إن لحق مثل أنكم تنصرون هل ذلك حديث ضيع؟ فَقَرَّذَهُمْ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَعْلَمُ فَأُجَسَّ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَقْفُ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقُولَ لَتَمْرَأْ لآبِ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُصِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ سَوْفَ تَرَوْنَهَا عِنْدَ رَبِّكَ لَمُسْتَكِنِّينَ فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْكَ كَانَ فِيهَا وَتَعَلَّقْنَا فِيهَا آيَاتٌ لِلَّذِينَ يَقْعَفُونَ الْعَذَابَ لَهُمْ وفي, وَفِي مُوسَى, موسى إِذَا أُسْرِنَاهُ إِلَى فِلْعَالَ بِسُلْطَانٍ مِنْ النُّبِيِّ فَتَوَلَّى بِمُكْنِهِ وَقَالَ سَأَنْفَعُكُمْ ورسلنا عليهم الريف العقيم ما تذر من شيء إن تتعليه إلا جعلهم تكرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائفة عَوَمَنُ حِمَّ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا مُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنُحْيِي الْمَوْتَى وَفِيهَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ولا تجعلوا مع الله إلا هن خرّين لكم من هنذير مبين كذلك ما أتى الذين منهم قبليم من الرسل من إلا قالوا ساحرون أو مجنون أتواصل بهم بلهم ضعف فويل للذين كفروا